فما استمتعتم به منهن فآتوهن غجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا لَّيْلًا فِي حِلِّ مُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ داعواكم من دعى فانجسوا النبي باذن اهله وانطوب له اجوره النبي المعروف غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 ومن يفعل ذلك عذراه له وظلم فسوف نصغي نارا وكان ذلك على الله يسير ان ترتدوا كبا الى ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم نكسر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ولنساء فَسَبل وَسحَنُوا اللهََّ مِن صَطَ إِ اللهَّه كَانَ بقُل شيءَي إِالمَا وَلِقُلّ جعَددامَ وَالِيَ مِن مَا تَوكَل وَعدان وَالَّذِينَ قَضَوْتَ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا أَرَأَيْتَ الَّذِينَ قَامُوا عَلَى فَاللَّهُ بَاعَطَهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قِنْطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في مَضَاجِعِ الظُّلُمَاتِ فَإِنْ طَأَنَكُمْ فَلَا تَرْغَبُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمْ كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا فَيُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِنْ يُرِيدَا فِصَامًا فَيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَأَتُوهُوهُ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَتَنَازَعُوا الْأَمْرَ